أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي لا كال الله تقاموا كتلا الزلوارا للا Oh, <laughs> və la tustu lhasana wala No Yeah Love. La la la. Yeah, yeah. Ah uh, Halloween! That's, That's right. ala right. I <inaudible> ta <inaudible> <inaudible> said wap Why? Right. <laughs> All right. No. Uh -huh.